مثوى ذكريات ورحمة في حي الدراسة القائم بين ذراعي المقطم الأرض أطفال ورمال ودواب وهو من التعب والانفعال يلهث وجرت عيناه وراء صغيرات من البنات بلا ملل وما أكثر الكسالة المستقلين في ظل الجبال بعيدا عن الشمس المائلة ووقف على عتبة الباب المفتوح قليلا ينظر ويتذكر ترى متى عبر هذه العتبة آخر مرة يا له من مسكن بسيط كالمساكن في عهد آدم حوش كبير غير مسقوف في ركنه الأيسر نخلة عالية مقوسة الهامة وإلى اليمين من دهليز المدخل باب حجرة وحيدة مفتوح لا باب مغلق في هذا المسكن العجيب وخفق قلبه فأرجعه إلى عهد بعيد طري طفولة وأحلام وحنان ابن. وأخيلة سماوية المهتزون بالأنشيد يملؤون الحوشة والله في أعماق الصدور يتردد انظر واسمع وتعلم افتح قلبك هكذا كان يقول الأب وفرحة كالجنة بعثها الحلم والإيمان وفرحة بالغناء والشاي الأخضر أيضا ترى كيف حالك يا شيخ علي يجنيدي يا سيد الأحياء وترام إليه صوت من داخل الحجرة وهو يختم الصلاة فابتسم سعيد ومرق من باب الحجرة حاملا كتبه هاك الشيخ متربعا على سجادة الصلاة غارقا في التمتمة وهذه الحجرة القديمة لم يكد يتغير منها شيء الحسر جددت شكرا للمريدين وما زال الفراش البسيط لصق الجدار الغربي وشعاع الشمس المائلة ينسكب من كوة عند قدميه أما بقية الجدران فقد اختفى أسفلها وراء أرفف المجلدات ورائحة البخور المستقرة كأنما لم تتبخر منذ عشرات الأعوام تخفف من حمله واقترب من الشيخ قائلا السلام عليكم يا سيدي ومولاي اتمم الشيخ تمتمته ثم رفع رأسه عن وجه نحيل فائض الحيوية بين الاشراق تحف به لحية بيضاء كالهالة وعلى الرأس طاقية بيضاء منغرزه في سوالف كثة فضية حدجه بعين رأت الدنيا ثمانين عاما ورأت الآخرة عين لم تفقد جاذبيتها ونفاذها وسحرها فلم يملك سعيد من أن يهوى على يده فيقبلها وهو يدفع دمعة باطنية استقطرها من جو الذكريات والأبي والأمل والسماء في الماضي البعيد وعليكم السلام ورحمة الله هكذا صوت زمان ترى كيف كان صوت أبيه كأنما يتذكر صوت أبيه بعينيه فيرى وجهه وشفتيه وهما يتحركان ولكن الصوت انتهى وأين المريدون؟ أين أهل الذكر؟ يا سيدي محمد على بابك وتربع أمامه على الحصيرة وهو يقول أجلس دون استئذان لأني أذكر أنك تحب ذلك شعر بأن الشيخ يبتسم من دون أن ترتسم على شفتيه الغارقتين في البياض ابتسامة ترى هل تذكره؟ لا تؤخذني لا مكان لي في الدنيا إلا بيتك ترك الشيخ رأسه يهوي على صدره وهو يقول بصوت هامس انت تقصد الجدران لا القلب فتنهد سعيد وبدا لحظة كأنه لم يفهم شيئا ثم قال بصراحة ودون مبالاه خرجت اليوم فقط من السجن فأغمض الشيخ عينيه متسائلا السجن؟ نعم أنت لم ترني منذ أكثر من عشرة أعوام وفي تلك الفترة من الزمان حدثت أمور غريبة ولعلك سمعت عنها من بعض مريديك الذين يعرفونني لأنني أسمع كثيرا لا أكد أسمع شيئا على أي حال لا أحب أن القاك متنكرا لذلك أقول لك انني خرجت اليوم فقط من السجن فهز رأسه في بطء وهو يفتح عينيه قائلا فيما يشبه الأسى أنت لم تخرج من السجن فابتسم سعيد كلمات العهد القديم تتردد من جديد حيث لكل لفظ معنا غير معناه وقال يا مولاي كل سجن يهون إلا سجن الحكومة فرنا إليه بعين رائقة ثم تمتم يقول إن كل سجن يهوي إلا سجن الحكومة فابتسم سعيد مرة أخرى كاد ييأس من التراقي، ثم تساءل في حرارة هل تذكرتني؟ فغمغم الشيخ دون مبالاه ولك الساعة التي أنت فيها ومع أنه لم يشك في أنه ومع أنه لم يشك في أنه تذكره إلا أنه تساءل مستسدا من الثقة وأبي عم مهران الله يرحمه الله يرحمنا ما أجمل الأيام الماضية قل ذلك إن استطعت عن الساعة ولكن الله يرحمنا قلت إني خارج اليوم من السجن فهز رأسه في طرب مفاجئ قائلا وقال وهو على الخازوق باسما جرت مشيئته بأن نلقاه هكذا أبي كان يفهمك كم أعرضت عني حتى خلتك تطردني طرد ورجعت بقدمي إلى جو البخور والقلق هكذا يفعل موحش القلب الذي لا بيت له وقال مولاي قصدتك في ساعة أنكرتني فيها ابنتي فقال الشيخ متأوها يضع سره في أصغر خلقه فقال جدا قلت لنفسي إذا كان الله قد مد له العمر فسأجد الباب مفتوحا فقال الشيخ بهدوء وباب السماء كيف وجدته لكني لا أجد مكانا في الأرض وابنتي أنكرتني ما أشبه بك كيف يا مولاي أنت طالب بيت للجواب؟ فاسند رأسه المفلفل إلى يده المعروقة الدكناء وقال، كان أبي يقصدك عند الكرب، وجدت نفسي، فقطعه بهدوء لا يخرج عنه، أنت تريد بيتا ليس إلا، تضاعف شعوره بأنه يعرفه، وقلق دون ما سبب مفهوم، وقلق دون سبب مفهوم ليس بيتا فحسب أكثر من ذلك أود أن أقول اللهم ارض عني فقال الشيخك المترنم قالت المرأة السماوية أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنده أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض وضج الخلاء فالخارج بنهيق حمار ختم بحشرجة كالمكاء وغنى صوت الله حلاوة فيه البخت والإسم فين كما ضبطه أبوه وهو يغني حزر فزر فلكمه برحمة وقال له هذه أغنية مناسبة ونحن في الطريق إلى الشيخ المبارك وترنح الأب وسط الذكر غابت عيناه بح صوته تصب بعرقا وجلس عند النخلة يشاهد صف المريدين تحت ضوء الفانوس ويقدم دومة وينعم بسعادة عجيبة وكان ذلك سابقا لنزول أول قطرة حارقة من شراب الحب وأغمض الشيخ عينيه فكأنه نام وألف هو المنظر والجو حتى البخور لم يعد يشمه وطرات فكرة بأن العادة أساس الكسل والملل والموت وهي المسؤولة عما عانى من خيانة وجحود وضياع جهد العمر سدى وتساءل ليوقضه ألا تزال تحيى الأذكار هنا؟ فلم يجبه وساوره القلق فعاد يسأل ألا ترحب بي؟ ففتح الشيخ عينيه قائلا ضعف الطالب والمطلوب لكنك صاحب البيت فقال في مرح طارئ صاحب البيت يرحب بك وهو يرحب بكل مخلوق بكل شيء فابتسم سعيد متشجعا فاستدرك الشيخ قائلا أما أنا؟ فصاحب لا شيء وكان ضوء الشمس المرسوم على الحصيرة قد انسحب إلى الجدار فقال سعيد على كل حال فهذا البيت بيتي كما كان بيت أبي وبيت كل قاصد وأنت يا مولاي جدير بكل شكر فقال الشيخ اللهم إنك تعلم عجزي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك عني هكذا قال بعض الشكرين فقال سعيد برجاء إني في حاجة إلى كلمة طيبة فقال في عتاب حليم لا تكذب وأحنى رأسه حتى انتشرت لحيته على صدره وراح مستغرقا انتظر سعيد صابرا ثم تزحزح إلى الوراء ليسند ظهره إلى رف من رفوف الكتب وجعل يتأمل الشيخ الجميل ولما طال انتظاره سأله هل من خدمة أؤديها لك؟ فلم يعن بالالتفات إلى قوله ومضى زمن صامت وعين سعيد تتابع طابورا من النمل يزحف بخفة بين ثنيات الحصيرة وإذا بالشيخ يقول خذ مصحفا واقرأ غادرت السجن اليوم ولم أتوضأ توضأ وقرأ فقال بلهجة جديدة شاكية أنكرتني ابنتي وجفلت مني كأني شيطان ومن قبلها خانتني أمها فعاد الشيخ يقول برقه توضأ واقرأ خانتني مع حقير من أتباعي تلميذ كان يقف بين يدي الكلب فطلبت الطلاق محتجة بسدني ثم تزوجت منه توضأ واقرأ فقال بإصرار ومالي النقود والحلى استولى عليها وبها صار معلما قد الدنيا وجميع أنذال العطفة أصبحوا من رجاله توضأ واقرأ بعبوس وقد انتفخت عروق جبينه لم يقبض علي بتدبير البوليس كلا كنت كعادتي واثقا من النجاة الكلب وشابي بالاتفاق معها وشابي ثم تتابعت المصائب حتى أنكرتني ابنتي فقال الشيخ بعتاب توضأ وقرأ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقرأ واصطنعتك لنفسي وردت قول القائل المحبة هي الموافقة أي الطاعة له فيما أمر، والانتهاء عما زجر، والرضا بما حكم وقدر، ها هو أبي يسمع ويهز رأسه طربا، يرمقني باسما كأنما يقول لي اسمع وتعلم، وأنا سعيد، وأود غفلة ليتسلق النخل أو أرمي طوبة لأسقط بلحة، واترنم سرا مع المنشدين ومع العودة ذات مساء إلى بيت الطلبة بالجيزه رأيتها مقبله تحمل سلة جميلة وجذابة طاوية هيكلها على جميع ما قدر لي من هناء الجنة وعذاب الجحيم ماذا كان يعجبك في انشاد المنشدين لما بدا لاحن منار الهدى ورأيت الهلال ووجه الحبيب لكن الشمس لم تغرب أبدا آخر خيط ذهبي يتراجع من الكوة أمامي ليلة طويلة. هي أول ليالي الحرية وحدي مع الحرية أو مع الشيخ الغائب في السماء. المردد لكلمات لا يمكن أي عياها مقبل على النار. ولكن هل من مأوى آخر؟ آوي إليه. للمزيد حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.